الذين ينفقون أنوالهم في شبيل الله ثم لا يسعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم الذين ينفقون أنوالهم في أن ولا لهم, أجره لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم .その أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا